قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست اتِي ايامًا ثُمَّ على عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 لو شِ لآتَنا كل نَفسهذاها وَ حّ قَل منِ لا أم أن نجه النَّما منِجةِ وَ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 وَأَََّّذينَ فَسَقُ فَمَأوغُمُ النَّاركُلَّمَا أَرَادُ أَ يَخْرجُ مِنهَا أُعيدُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُم ذُوقُ عَذَابًَا الن وَقِيلَ لَهُم ذُوقُ عَذابًا النَّادَِّذكُتُمْ بِغ